كانت القصيدة وما زالت بتحتل المرتب الأولى بالرقي الفني وهي أصعب أنواع الغناء لأنها بتحتاج لمقومات كبيرة ذكرناها بالحلقات السابقة من امتلاك الصوت والمقدرة واللفظ الصحيح ومخارج الحروف والإعراب وكيفية التنقل بين المقامات امتلاكها المقومات بيتطلب شخص غير عادي فنان مخضرم ومبدع اخترنا اليوم بحلقة جديدة من برنامج صحر الوتر صلت الضوء على القصيدة الملحنة عند فنان سوري كبير نعتزه ونفتخر في، واللي راح يخبرنا عنه أكثر الموسيقي الأستاذ جلال جوبي سعد أو آثار. أهلا سلامات. شو بدنا نخبر المستمعين عن شو راح نخبرنا اليوم؟ هلا يعني طبعا راح نحكي عن فنان كبير عملاق ومؤسس الغناء في في الوطن العربي إذا زردنه الفنان الكبير استاذ صباح فخري الله يطول في عمره <تصفيق> راح نحكي عن القصيدة. الملحن ولكن راح حكي عن صباح فخري الملحن اليوم كتير من الناس ما بيعرفوا انه 90% من قصائد غناهم صباح فخري كانوا من ألحانه يعني مثل قل المليحة مثل سمراء مه. مثل بيضاء هدول كلهم قصائد كل شيء غناه صباح فخري من قصائد مه. فكانوا هن من ألحانه نعم. هاي الناس ما بيعرفوها هالقصة هي بحسبوها انه في حدا يعطي لحن أو أو من ما بيخطر عبالهم هنون اصلا بيوصلون الابداع الفني المتكامل نعم. منه نعم. ضروري نحكي عن صباح فخري الملحن لنشوف كيف تعامل مع القصيرة كيف تعامل مع الابيات كيف وظف صوته أه بخدمة أه المعاني نعم. ووظف علمه بخدمة معاني القصيدة لحتى تطلع على أكمل وجه صحيح طبعا القصيدة ما تفضلتي أنه من أصعب النوع الغناء لأنه تحتاج إلى قويمات وملكاتها عالية جدا <تصفيق> <أه> في... <تصفيق> عفوا شو ممكن ناخد... نختار كمثل؟ رح ناخذ قصيدة للشاعر إليا أبو ماضي فبتقول نحن نهوى في الهوى أقوالكم فاشرحوا ثم شرحوا أحوالكم هل غدت آمالنا آمالكم اذكرونا رب ذكر قربت من نزح واذكروا صبا إذا غنى بكم شرب دمعة وعاف القدح القصيدة من مقام نهوند و في بعض المحلات عند اس بيصير بياتي طبعا هذا كله في في في توصيف المعاني اختيار المقامات واختيار الجملة الموسيقية كله في توصيف معاني القصيدة خلونا نسمع كيف عالج الاستاذ صلاح فخري القصيده هي بصوته نحن نوافي لواكم وننكم ثم أشرحوا حالكم نحن نهوا نحن نهوا في الأوقاتكم أشرحوا ثم أشرحوا حالكم ألغدت أمالنا أمالك نشرع اخواياكم أشرحوا أشرحوا نحن نهوا في الأوقالكم، فشرحوا ثم اشرحوا أحوالكم. نحن نهوا نحن نهوا في الأوقالكم، فشرحوا ثم شرحوا أحوالكم. فالغنى أعمالنا. اَمَّا لَنَا نحن نهوى في الهوى قوالكم أشرحوا ثم أشرحوا أحوالكم نحن نهوى نحن نهوى في الهوى قوالكم أشرحوا مشرح احوال کم، الغد آمال کم، آمال أستاذ جلال يعني عم نسمع هلا. يعني نحن عم نحكي أنا وياك تحت الهواء بس بدنا الحديث يوصل للمستمعين في يعني هو عم بيكرر المقطع أكثر من مرة وهي ظاهرة نسمعها قديما ولكن اليوم قلت بالاغاني نعم الغاي من هالتكرار إضافة لأمر مهم أنه بالتكرار في شد بمواقع ما نعم القصيدة اللي ما تنقال إذا كانت جديدة وأنت عم تسمعي أول مرة فأول مرة تنتبهي على الكلمات ثاني مرة بدك الصور بقى تجيكي ثالث مرة صور بتست... ذهنية استحضار ثالث بتستم... مرة تستمتعي بالصوت مه. رابع مرة بتأكدي على الجمال الموجود بقى بال بال ب... ب... بالمخالج ال... كل هذا كله يصب في المطرب المتمكن مه. يعني اليوم القصيدة ليش من أصعب أنواع الغناء أول شيء الفرق هي عبتراف المطرب ما في لزم مه. مه. ما في إيقاع فهو الملحن هو اللي بيقول ديكون ديكون ملان فنيا ملان آآ آآ باللغة يعني كل هالمقومات حتى يحسن حدا يغني قصيده بعدين في تحريض في تحريض انه نحن نبدا بالقرار ببلاش بارتفع للزروة وبتلاحظي لي أحرف المد الموجودة في تركيز علي والنون والميم فإذا واسكروا صبا إذا غنى بكم شاربة الدمعة وعافة القدحة لا يمكن تقدر تشرد أصلا عن هاللحن ايه بقفة بيتهم بشدك وين ممكن نروح من بعد هالقصيدة هلأ بدنا نروح في قصيدة بتقول حتى زفا انت بتقول يا دار من اهوى اتيتك مجهدا ضمان ان لم اسقى يقتلني الزمة هل لي بحيك منهلا او مورد احيا به رح حاول ادي انا مقام الرصد من كلمات عبد المجيد سيريس نعم <تصفيق> أحيا به كي ما راك تعود هل بحيك من علن أو موردا أحيا به ملكت وقلبى، وهمت بسحرها، مزجعت عينا يبارق ثورها، ملكت وقلبى. ملكتها قلبي وهمت بسحرنا مرشادت عيناي بارق ثغرنا يا دهر ما أشقى الحياة بغيرنا بالقرب من صبوتي وخلودي أنا في جوارك منفى ابو الغيامه في جوارك انا في جوارك انا في جوارك منفى ابو الغيامه الحب مثل موجتي ووجودي بوط موجات يعني قديناها يعني... الواقع ولكن في حالة احساس كتلي من الاحساس بيمتلك الفنان يعني بيكون وكأنه هو بعالم منفصل لا يشعر بكل من حوله. هيك شفت انا ما يعني ما طبعا بدك تعيش الكلمة. دا تكوني نتحس نتقدي مثل ما مع... يعني نحن عم نقدي لصباح فخري مم. فالحكاية مو مسهلة لأكيد ايه في محاسبة على حرف في محاسبة <تصفيق> على الوقفة في محاسبة أمر صعب ولكن ممتع مم. اللي بيحسن يوصل يغني قصيدة أو يؤدي قصيدة مم. مم. ولكن اليوم ما في محاولات من الجيل الجديد اللي غناء صعب القصيدة غناء قصيدة الغير ملح أن أن ترتجلي لحن أو يكون أو تحفظي لحن كثير صعب. <تصفيق> هذا الموضوع يعني في غاية الصعوبة. <تصفيق> ما هو ما ما يغنيه ما ما هو زجل. تحكي كلام فصيح إذا خرب إذا راح الإعراب أو أو راح مخرج من خارجي الحروف أو يعني يعني هي سلسلة أي حلقة بتصير مفقودة هذه الحلقة تفقد, بت... تفقد معاد تبعات نعم نعم كمان رح ناخد قصيدة لكلمات مهدي نعيم العزيز خوجة آه. أنا أستاذ صباح فخري بتقول انتهينا أين ذاك الخفق في صدري غذاء لحناني انتهينا وانتهى العشق الذي قد كان رحنا للأغاني وافترقنا وكأن ما مكثنا في الهواء إلا ثواني مقام الكرد راح نشوف الأستاذ قفعه انتهينا أين ذاك الخط في صدر غذاء لحنا غذال لحنان بينا وانتهى العيش الذي قد كان لحنًا للذال. جذنا في الهواء انتهينا اين ذاك الخب في لحنان أينا أين ذاك الخفق في صدري غذاء لحناني أينا وانتهى الحب الذي قد كان لحنًا كذبة كبرى برامي كذبة كبرى برامي استاذ جلال يعني من بداية الحلقة أنا وحتى فريق العمل معي ملاحظة أنا أنه نحن عم نسمع علي المرة الأولى هاي القصائد نعم أنا بهالحلقة حبيت أحط القصائد الم مشهوره كثير او اللي ما تغنت من من 10 سنوات ولهالطرف او اكثر او من 15 سنه إلى هلا ردا على في ناس بيقولوا له صباح فخري يعني ايش سوا يعني اما يا طير اطير يا حمامه ويا مر شام وكل حفله بعيد نفس الاغاني ها علما لانه كل حفله لو عاد نفس الاغاني الناس تنطرب من اول وجديد وكانها للمرة الاولى هي عم تسمع تماماً. أنا معاجب هالقصة أنا رح سمعون اليوم قصائد الـ الـ من صباح فخري اللي ما أحد بيعرفه واللي ما أحد سمعنا يعني لا راحط في الحلقة كل مليحة ولا راحط بيضاء ولا كدرا ولا راحط سمراء يعني <تصفيق> لا هذول معروفين نوعا ما معروفين ال اليوم الحلقة اه اليوم اه. اليوم الحلقة عن عن الناس صباح فخري بالخمسينات بالستينات مم. بالسبعينات يعني هلا فينا نقول إنه معقول ما حدا يكون مطروح معنا غير جيل الخمسينات والستينات لا لا لا, لا لا لا أنتي أنتي كل قصيدة فيها مواقع أكيد. جمال في ما عم بحكي عنهنا نحن عن على المستمعين هي رح ناخد قصيدة لإليا أبو ماضي هاي قصيدة اسمها مليحة في وجهها ألق الضحى والسحر والصهباء في أقوالها قالت أينسى النازحون بلادهم ما هاج حزن القلب غير سؤالها الأرض سورية أحب ربوعها عندي ولبنان أعز جبالها والناس أكرمهم عليا عشيرها روح الفداء لرهضها ولآلها بأخر بيت بالقصيدة ااا دائما بالقصيدة في بيت قصيد هو ال هو الزبدة. فبيقول تشتاق عيني قبل يغمضها الردى لو أنها اكتحلت ولو برمالها قصيدة مقام البياتي. وبيعرج على مقام الحجاز بالآخر خلونا نسمع قصيدة رائعة جدا واللي غناها سنت منا وستين نسمع أكيد <تصفيق> Hello. الزنجار يعني رجعنا لعامه 85 مثل ما هلا كمان انت مشكور باعاده احياء هلا الفن الجميل يعني عم جبلنا اليوم شواهد موسيقية ما موجودة موجوده شيء حلو هلا انا بأ في في ما قصدني هاي القصه اللي بحب هاللون ببلش بلحقه ببلش بدور عليه ببلش يعني انا بحب هذا الفن يكون موجود القصيدة هي بتعلم تعلم كل شيء في انتقال نغمة في <م> <نغميلي counseling> برجع بأكد عم مخارج الحروف أنت اليوم لما بتقري لغة عربية بقول لك المطرب إذا أعرب أطربه، صحيح يعني شغلة كتير مهمة بالقصيدة إنه القصة مخارج الحروف أو أو يعني القصيدة هي من أجمل ما غنى أصص واحد. يعني الحلو فيها بدنا بحسينا إنه القصيدة مغنات فيها غزل بعدين اكتشفنا أنه صارت وطن, وطن وصار بالآخر إنه هو نازح. و مم. وتشتاق عيني قبل, يغمد قبل ما يموت مم. ببلاد الغربية تشتاق عيني قبل يغمضها الردة لو أنها اكتحلت ولو برمالها شوفي أحلى أجمل من هيك أعلى. وصف لها لا لا لا لا لا لا الحالي يعني وصف مباشر ودقيق مبحج الرسالة بتوصل مكيبه. فورا نفهم أنه الفنان الكبير صباح فخري غنى ليس فقط غزل بقصاد غنى كثير وطن غنى في إلو وعيتك في إلو وطني ونزرت له الجهدة في له قصيدة مصر سوريا في بإزاع دمشق كتير الحان وطنية غنها الأستاذ صباح فخري أنا قبل ما يداركني الوقت رح أخذ قصيدة للبهاء زهير من شعراء الصوفيين اللي هي حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمرا قل لي متى أنت طالع لقد فنيت روحي عليك صبابة ف... يعني من أربع الكلام اللي نقال له هي انا ما أنا يروح <تصفيق> على <عزيزتي تصفيق> نعم خلينا نسمع مقام البياتي حبيبي على الدنيا إذا غدت وحشة فيا ضمر كل متى فكن لي أتروبي عليك صبابة كما أنت يا روح I'm uh -huh. اكيد إن شاء الله نكون قدمنا فائدة مرجوة من تسليط الضوء على هالتجربة يعني القصيدة الملحنة اللي غناها لحنة وغناها الفنان الكبير صباح فخري اللي تشكرك كتير الموسيقي الأستاذ جلال جوبي دائما على المعلومات وعلى الشواهد الموسيقية اللي عم جبلنا إياها من مكتبتك الموسيقى. الله يسلمك يا رب تحية للمستمعين أكيد مستمعينا بختام مشوارنا معكم نشكركن على حسن المتابعة كنا معكم من ترتوس أنا رابع يوسف ونادا حرفوش وغرام يونس والشكر أيضا موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم عصات لنا مصطفى هندسي إذا عي روبا يوسف ولا أسلمان وبالإخراج سيبا سليمان صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادية إلى اللقاء <تصفيق>